مَا جَاءَ أَثْنَى رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّبَعُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ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 وَقَالَ قَضَىٰ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوسَىٰ وَمَن معه أَلا إِنَّ مَطَائِرَهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ أَسَلن عَيكِ مُّوفانَ وَجرَادَ وَقَُّ لَ وََّّفَادِعَ وَدَّمَ آيات مُ فَ الصَّلااتِ فَسْتَك برَوا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 تَدَبَّرُوا مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَن جَينَاكُم مِنْ آالِ فِ الرعَعونَ يَسُونَكُم سُعَذَابِهُ قَِّلُونَ أَبنَا أَكُمْ وَيَسْتَحْيونَ لِسَاءكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءُ مِرَُبِّكُمْ مَعَوم